بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذوا فالحاملات اقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما تعدون لصادق وان الدين لواقع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 وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ, إنه لحق ومثلما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون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 وَفيِي عادٍ إذ أَرسَلنَا عَلَيْهِ مُرحَ العقم مَا تَذَرمِ شَيْئ أَتَتْ عَلَيْهِ إِللاا جَعَلَتْهُ كَروَمم وَفيِي ثمَودَ إذ قلَ لَهُم تَمَتَّعُم حتىََّ حم. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَقَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ وَقَوْمَ لُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّم أَبَنَنَهَا بِأَيدون وَإِنا لَوسِعون وَالْأَرضَ فَ رَشْنَهَا فَنِععملَ المَاهِدُون وَمِنْ كلُلّ شيءَيْئ خَلَقنَ زَوْوجَنِ لَا عَكُمْ تَذَكَّرُون فَفرِرُون إلَ إِنَّ لَكُمْ مِنْ هُنَا ذِكْرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَا